جميل العفو منك هو في الحياة هو الرضاء جميل العقل جميل وذكرك يا إله والشفاء في الحياة يزيد بجيب السائل كرماء يزيد من السائل كرماء فإن دائم يا رب كل العالمين هذا الضياء على الورى يا رب من آياتك الكبرى هذا الضياء على الورى يا يا رب من آياتك الكبرى قد لعى في نور لنرى عجائب شمسه وإذا طوى أهديتنا الثامر لك كل لك يا إلهي كل قلب مؤمن لك يا إلهي أعطيتنا النوم وأنت <تصفيق> أذكر